بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ماء فأسقينكم فأسقينكم وما أنتم له بخازنين وإننا نحن نحيي ونحيط ونحن الورث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 وَإِذْ قَالَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ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 ملك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الراوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم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 عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين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 أسر بأهلك بقطع من الليل واستبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إنها فبصحون فلا تفضحون واستغ الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها تافلها وأمطرنا عليهم, وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لا فَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآثَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ صَبَاحًا فَمَا أُغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ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 مر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى هنأ قرفته فيعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين، واعبد ربك حس. يا يأتيك اليقين.